الثاني أن يكون الغضب في مبادئه وأوله بحيث لا يمنع الغضبان من تصور ما يقول ولا يغير عقله فهذا الغضب يقع معه الطلاق الثالث غضب متوسط بين القسمين السابقين بحيث يشده بصاحبه لكن لا يبلغ به زوان العقل وإنما يمنعه من التثبث ويخرجه عن حال الاعتدال فهذا هو محل الخناف اختيار الإمام ابن ثيمية عدم أعطلق الغضبان قال رحمه الله الغضبان ان غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاب لم يزل عقله لم يقع الطلاب كان المسأل ظهر من أزال ولم يزل عقله لم يقع الطلاب قوال العلماء في هذا المسألة القول الأولى من الطلاق من اشتد solicت غضبه لا يقع واختيار ابن تيم يتسب لتقدم اختيار تنميذه ابن القيم وهو ما يفهم من كلام الإمام المخالي رحمه الله رحمه الله القول الثاني ان القناق من الشد غضبه يقطع وهم دم لائما الاربعه واتباعهم وذكر عندنا انا قال هادي وقال العلامه العثيمين رحمه الله وبناء على ذلك نأخذ من, قاعدة من, من هذا قاعدة أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختياره بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق ويدخل في هذا اشياء الأمر الأول الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه طلاق وقد غسم العلماء رحمه الله الغضب إلى ثلاث أقسام اول وآخر وأوسط يعني أبتدى غاية ووسط فالغاية هي التي لا يدري الإنسان ما يقول إطلاقا ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء فيكون شبه عليه المغم عليه فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق فهو يقع من بعض الناس الذين يطلق, يطلق عليهم اسم غضبي كأنه يجن نسأل الله العافية فهذا إذا طلق زوجته لا يقع طلاقه بالاتفاق الثاني غضب افتدائي عادي فهذا يقع طلاق بالاتفاق لا إشكال فيه الثالث الوسط فهو يعي يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد أجبر على هذا يعني يدري ما يقول لكن لا يملف نفسه من شدة الأضب في هذا خلاف بين العلماء هل يقعوا لا والصحيح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق ولأن الأصل بقاء النكاح وهذا التعليل لا يزون إلا بإرادة الزوال وهذا لم يرد ولذلك لا طلاق في إغلاق ولأن الأصل بقاء النكاح وهذا التعليل فلا يزون إلا بإرادة الزوان وهذا لم يرد الزوال وهذا لم يرد, لم يرد ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق وتعود عليه طبيعته فنقول هذا لا طلاق عليه القول الراجح والابن القيم رحمه الله كتاب جيد في هذا الموضوع سماه إغاثة اللهبان في عدم وقوع طلاق الأضبان وهذا غير كتاب إغاثة اللهبان من صايد الشيطان وهناك موضع آخر لا تيتبه من هذا اكتاب اوسع من هذا وانه من حيث النظر هذا راجح من حيث العمل به او من حيث الفتوى كلام اقوى من هذا اصلي اوسع منه وقد ذكر هذه الأحوال الثلاث جمع من أهل العلم منه شيخ الإسلام يعني سئل رجل حلف على زوجتي أنها لا تخرج من بيته إلى بيت أبيها بقصد الفرار, الفرار عليه إلا بإذنه وإذا خرجت بغير إذن فيطالف وخرجت زوجة مذكورة إلى بيت أبيها وعنده وعند السؤال زوجها لها فأفادت بأنها لم تخرج إلا للزيارة وحلفت على ذلك بقصد الحرار عليه وهي لم تقصد الحرار وإنما قصدت الخروج لزيارة على أنها تعود فهل يقع طناقة ولا يقع إلا أن الرجل اعتبرها طلقة وراجع عند أحد الفقهاء وبعد خمس أشهر تقريبا حدث بين الزوجين انزاعوا وطلق الرجل بزوجته طلقة واحدة صريحة لا شبهة فيها ثم راجع مرة وفرع على يد أحد الفقهاء وبعد سنة تقريبا طلق الزوجة المذكورة, المذكورة بقول اذهبي إلى أهلك وأنت طالب وعند مراجعته ذكر أنه كان على غير شعور منه وفي حالة غضب ويذكر أنه كان مسافراً من أثناء السفر وعطاه أحد المسافرين علاجاً يبعد عنه النوم استفر ولم يكن يدري بتأثير ذلك العلاج وحلف بالله على ذلك فرماه الجواب قال الشيخ شك في وقوع الطلقتين السابقتين وإنما الإشكال في وقوع الطلقة الثالثة وللعلماء في مثلها طولان أحدهما عدم الوقوع إذا كان الغضب شديدا وأسبابه واضحة والثاني وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقالاء أما مجرد الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق عند الجميع وبذلك يعلم أن الغضبان له ثلاث حالات إحدىها يقع فيهم الطلاق إجماعا وهي ما إذا كان الغضب عاديا لا يصب الشدة الثاني لا يقع فيها الطلاق إجماعا وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زان معه الشعور وصار صاحبه في عداد معتوهين والثالثة ما بين ذلك ويمحل الخلاف الأرجح فيه عدم الوقوع لأن الغضوان إذا شد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابه ويدفع عنها نار الغضب فهو المثابة المقرأ وقد ذكر هذا الحوال الشيخ الإسلام رحمه الله وتنميده من القيم وغيره من أهل العلم إذا حلف لديكم طيب إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع يعني هذا هو الواقع أنه يقول والله ما أريد الطلاق ولكن حصلني بسبب هذا العلاج وما كنت أظن له تأثير فيحلف أنه هذا هو الواقع فإذا حلف في زوجته فيكون قد طلقتين متقدمتين أما هذه الثالثة في حلقة ضلة السبعين لأن الأدلة ما ذكره لكم هو الواقع لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق لكونها تفقد أو تفقد العبد ضبط, ضبط نفسه والنظر في العاقب وتجعله بمثابة المكره أو الملجأ ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرج عن إمام أحمد عن عائشة أن الإنساء صلى لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق في الإكراه والغضب أي شدة فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج المرأة ووليها بذلك وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه شكر الله سعيكم ومجزاكم إلى آخر عن جميع خيرا فهذا رأي الشيخ رحمه الله أنه مع عبد القيم وكذلك مع الشيخ السلام قبل ذلك بقي موضع من هذا الكتاب الذي أشرنا إليه فتح ذي الجلال قلني كرام ذكر هل نفتي بهذا او لا نفتمه يعني هل يعمل به ام في تفصيل هذا الكلام وننظر الى حال المطلب كل هذا فكما أقسام الطلاق ثلاثة نعم أحوال المطلق أحوال الغضب في الطلاق نعم غضب شديد لا يعقل معه ما يقول فهذا لا يقع طلاقه يقول الشيخ باتفاق غضب يسير يسير يدري ما يقول بعد غضب فهذا يقع معه الطلاق باتفاق والأيضا كذلك الإلاء وغير ذلك من أفعاله وغضى متوسط بينهما فهذا في خلاب بين أهل العلم والجمهور على إقاعه الأئمة الأربعة على أنه يقع معه الطلاق الشيخ الإسلام تلميذه من بعض الحقيقين يرون أنه لا يقع وهو ترجيح العلام العثمية رحمه الله تعالى لأن النساء صلى الله عليه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا قد أغلق عليه وقد أكره على الطلاق وهو لا يريده وهذا لا يريده ولكن أكره عليه وألجئ إليه وهو لا يريد أن يطلب حب زوجته ويرغب أن تبغى معه ولكنه أغلق عليه وغضب غضبا غضب شديدا ولم يبلغ انهاية الغضب ولكنه توصف ويدري ما يخرج من رأسه ويدري إلى من يوجه هذا الكلام ولكنه دفع إليه دفعا ولا يقصد هذا الشيء فالأصل بقاء النكاح ولا تزال عقدة النكاح إلا بيقين وبمزين لها وهذا يقول مولد الطلاق ولكن دفعت إليه دفعا وكما سمعت من كلام الشيخ الذي أشرنا إليه قبله بأن هذا لا يقال به على الإطلاق وإنما ينظر إلى المطلق فإن كان صادقا ومعلوم بالصلاح والصدق فمثل هذا لا بأس أن يجرى معه هذه الفتوى وإن كان معلوم بغير ذلك وعدم الاستقامة في دينه والاتزان في أمور الطلاق دائما هو يطلق هكذا معروف ما هو متزن في هذه الأشياء فمثل هذا يقال معه أو يجرى له قول جمهور أهل العلم ولا إما الأربعة بأنه عليه الطلاق وهذا كلام جميل هذه من السياسة الشرعية فما كل واحد يقول غضبت والله وانا مولدا اطلب اطلقت كيف الان ينظر فيه هيئة هذا كيف هو مستقيم ولا حالا الله علم به ما هو حول صلاة ولا حول شيء ايضا كذلك عنده بعض المعاصي كان يصلي صلي. ربما صلى جماعة احيانا احيانا صلى في بيته ما عنده تلك الاستقامة فهذا ربما يكذب عليه ربما يكذب عليك ويتلاعب بالطلاب يتلاعب بالطناق ومن ذا هذا قلنا انما الاربع يقولون يقع الطناق يقع الطلق. يقع الطناق وخله كنت ما هذا الغن قلنا هكذا انما مثل هذا الطناق يقع فالتنيتلاعب بالنص الطناق وان علم بالصلاح والدين والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى وجاء استفته انظر فيه انظر في امره هذا الذي حققه شيخ الإسلام تلميده في كتابه إغاثة النهفان في عدم وقوع طلاغ الغضبان هذا الرسالة إذا وجدها الإخوة يحرصوا عليه إن شاء الله يتوم بها المكتبة إغاثة النهفان غير الكتاب المشهور مصايد الشيطان غير هذا إذا وجد هذا الكتاب يحرصون عليه مع أحكام المساجد أيضا نزرك شي يسجلوا ضمن الكتب السؤال فما هو الذي يقع عليه الاناء عندك يا اخي ابو عبد الله ما هو الذي يقع عليه الاناء الله نعم احسنت هو الحنف على ترك الوط احسنت فهذا الذي يقع عليه الاناء الحنف على ترك الوط فمن حنف على ترك الوط أكثر من أربعة أشهر على قول جمهورها العلم فهذا يكون موليا فيوقف بعد الأربعة يترك أربعة أشهر هذه رخصة له بعد أربعة يقال تعال أما أن تطلق ولا ترد مراه وإن لا يمهل هذه الفترة الزمنية وهو في حل ولا يلزم بشيء لكن ينصح ينصح وهل يشترط في الطناء أو في الإلاء الغضب أم أنه يقع في الغضب وفي الرضا نعم لا يشترط في الإلاء الغضب ومنهم من يشترط الغضب في الإلاء الصحيح أنه لا يشترط في الإلاء الغضب كما قرر ذلك ورجح ابن قدامة في المغني بل في الغضب وفي الرضا وهل يشترط في الإلاء المضارة أنه يولي لأجل مضارة الزوجة لا يشترط هذا هو الصحيح عليه أكثر العلم أنه لا تشترط أيضا المضارة في الإله أنه يولي لأجل مضارة الزوجة وتفويت حقها من الوطأ ومن المعاشرة هذا غير صحيح سواء حلف لأجل المضارة أو لغير المضارة فإنه يقع عليه للإله ويحسب ومن أهل العلم من اشترط المضارة في الإله وأما إذا حلف من أجلها ومن صالحها ومن أجل مصنحتها فهذا لا يكون موليا كأن يحلف لأجل الرضاع يقول الله ما أقرب زوجتي وهي تكون مرضعا ما أقرب زوجتي أكثر من أربع أشهر يحلف يمينا لأجل مصلحتها هي فذهب جماعة منها العلم منهم علي بن عباس إلى أنه لا يقع عليه الإناء لأن الإناء المقصود منه هو هو المضارة والمعنى المقصود منه هو المضارة وهذا ما يريد مضارة بل يريد مصلحة الزوجة أنه يحلف لأجل يلزم نفسه أنه ما يأتي في هذه الفترة وهي تحتاج لأن مثلا هذا ما عليه دليل الله يقول الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فمن حلف على الترك أكثر من أربعة أشهر فهذا مول شرعا سوى قصد المضارة أو لم يقصد كما قرر ذلك من قدامه نقرأ قال رحمه الله هذا الذي خرجنا به فيما تقدم وإذا امتنع من الوطن قصداً للإضرار من غير عذر ولم يحلف امتنع من الوطن قصداً للإضرار من غير عذر ولم يحلف ما حلف لكن امتنع بس ما أهلا ولا حلف أنه ما يتي أهلاه فما الحكم ليس بمول وهذا هو صحيح لأن الله يقول للذين يؤلون يحلفون وهذا ما حلف وإنما امتنع من الإتيان فهذا من من أول وهلة يقال له إما أن تعاشر بالمعروف وإلا تطلب من تعاشر وإلا تطلب ولا يتضرب له هذه الفترة الزمنية أربعة أشهر ويضرب له هذا الأجل لأنه هذا غير مولن شرعا فالإله هو الحلف على ترك الوطأ أكثر من أربعة أشهر هذه حقيقة الإله الشرعي وهذا لم يحلف حتى نقول له أنت مولن محلف فلابد مع هذا الأمر من اليمين وأما إذا امتنع فإنه يوقف كما يقول الشيخ العثيمين من فوره يوقف فورا ويقال له إما أن تعاشر بالمعروف وإلا تترك المسكينة هذه قال رحمه الله المسألة السادسة إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق حلف ما هو على ترك الوطن حلف على منع الكلام ما يكلم هذه الزوجه حلف يمين أن لا يكلم هذه الزوجة فهل يكون مونن او لا او حنف على منع الانفاق انه لا ينفق على هذه الزوجة هل يكون مونيا او لا يكون موليا إذا حنف على منع الكلام أو الانفاق اختلف العلماء فيه والصحيح أنه مول لوجود المعنى السابق بيانه من المضاره وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا الصحيح عند الإمام رحمه الله تعالى وحجة هؤلاء أن الله جعل مدة إلى مخرجا للمرأة من سوء, من سوء عشرة الرجل وليست اليمين على ترك الوطأ بأولى أن تكون من معاني سوء عشرة من اليمين على أن لا يكلمها فهما متقاربان هذه ما هي أولى من هذا فكله سوء عشرة معه سواء كان حلف أن لا يطأها أو حلف أن لا يكلمها كله سوء عشرة فتحتاج إلى مخرج من هذا الشيء فيكون موليا لأن القصد من الإله هو المضارة وهذا أيضا حصلت منه مضارة بعدم الكلام فإذن يضرب له الأجل ثم يقال له إما أنت في وإما أنت طلع هذا قول من سمعت المالكية أنهم يرون هذا أيضا من هذا الباب يكون موليا به والصحيح أنه لا يكون موليا به قال الزهري إذا حلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس بمول هذا هو الصواب إذا خلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها يأتيها لكن الكلام ما يكلمها فهو ليس بمول واضح هذا هذا اختيار الزهري رحمه الله تعالى أنه إذا خلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها يأتي أهل ويعاشر أهل لكن ما في كلام يا نهال حلف أن لا يكلمها مر الشهر والأشر وهو لا يكلم هذه الزوجة لكن يمسه ويعاشرها فهذا ليس بمول فهذا هو الصحيح إذا خلف على منع الكلام وكان يمسها فليس بمول وأما إذا ترق عشرتها فهذا يوقف هذا يوقف بعد الأربعة وهكذا في الإنفاق أيضا وهكذا في الإنفاق فليس بمول هذا كلام الزهر إن شاء الله هو القريب وهو الأقرب هو الصحيح أنه متى ما حلف أن لا يكلم الزوجة وكان يمسها فهذا ما يعد موليا وهؤلاء يرون أنه مول إذا حلف وإن كان يمس فهو مول لأن هذه مضارة والإلاء القص منه المضارة وهذا كذلك أيضا فالحلف على ترك الوطن ليس بأولى من الحلف على ترك الكلام كله سوء عشرة فإذا هو مولا وكله مضار بالزوجة والصحيح أنه إذا حلف على ما ذكر على ترك الكلام فهذا ليس بمول ما دام يأتيها هذا هو الصحيح قال رحمه الله المسألة استابعة إذا حلف بالله ألا يطأها إن شاء الله قال والله لا أطأ زوجتي إن شاء الله هكذا قال والله لا أطأ زوجتي إن شاء الله هل يكون موليا أو لا يكون موليا هذه مسألة خلافية بين العلماء قال المسألة السابعة إذا حلف بالله ألا أن لا يطأها شاء الله لهذا القيد القيد المشيئة وعلق بهذا التعليق على المشيئة قال ابن القاسم يكون موليا وقال عبد الملك ابن الماجشون ليس بمول وهذا هو الصحيح أنه ليس بمول إذا قال والله لا أطأ زوجتي أكثر من 14 إن شاء الله إن شاء الله فإنه إذا أراد التعليق يكون بمول وإذا أراد التحقيق والتأكيد في مشيئة الله لا أطأ زوجتي في مشيئة الله الكائنة لا أطأ زوجتي فهذا يكون موليا إذا أراد التحقيق والتوكيد هذه المشيئة فهذا لا شك لكن إذا أراد التعليق في المستقبل فهذا لا يكون مونيا إن علقه وأراد التعليق مستقبلا هذا وهو مون لأنه علق بالمشيئة قال ابن القاسم يكون مونيا وقال عبد الملك بن الماجشون ليس بمون وهذا الخلاف ينبني على أصل وهو معرفة فائدة الاستثناء فرأى ابن القاسم أن الاستثناء لا يحل اليمين وانما يرفع الكفاره هذا راي ابن القاسم ان الاستثناء لا يحل اليمين فلذلك اليمين منعقده وإنما يرفع الكفاره إذا رجع عن الاستثناء اذا رجع من الذي حلف عليه فإن الاستثناء يرفع الكفاره ما عليه كفارة في هذه الحاله والله لا ادخل بيت فلان شاء الله ثم دخل ثم دخل بيت فلان فعند ابن القاسم الاستثناء يرفع الكفاره اما انه يحل اليمين لا اليمين على ما هي عليه فلا تحل من استثناء وإنما ترفع الكفار إذا حنث ما عليه كفارة هذا رأي ابن القاسم أن اليمين لا تحل أو لا بالاستثناء وأن الاستثناء لا يحل اليمين وإنما يرفع الكفارة فقط والله لا أكلم جيدا إن شاء الله ثم أكلمه فما عليه كفارة لأن الاستثناء يرفع الكفارة هذا قول ابن القاسم رحمه الله في الاستثناء انه لا يحل اليمين وانما يرفع الكفاره قال وانما هو بدل من الكفاره اي معنى الكفاره هذا بناء على هذا الخلاف هل اليمين يرفع الكفاره هل الاستثناء يرفع الكفاره ام الاستثناء يحل اليمين خلاف بين ابن واجد في اليمين هذه مساله يذكره المالكيه في كتبهم هل اليمين يرفع رافع الكفارة فقط دون إحلال قصة الاستثناء هل الاستثناء رافع الكفارة فقط دون إحلال اليمين أم هو يحل اليمين من أصلها خلاب بين ابن الناجشون وبين هذا الرجل وهو ابن القاسم فابن القاسم يرى أن الاستثناء لا يحل اليمين تبقى اليمين على ما هي عليه فإذا قال والله لا أطأ زوجتي إن شاء الله فهذا مول يوقف عند الأربعة يوقف عند الأربعة وهو مولا وهذا الثاني عبد الملك بن الماجيشون يرى أن استثناء يحل اليمين يحل اليمين فلا يكون موليا بقوله إن شاء الله لا يكون موليا بقوله إن شاء الله لأن الاستثناء يحل اليمين يرفعها من أصلها يرفع اليمين من أصلها ولكن لم يجرد فقط فقط بل يحل اليمين من أصلها ولا تنعقد اليمين مع الاستثناء وب diyعشون في هذه المسألة وفي مسألة أخرى ويمثل التعليق الطلاق في مسألة تعليق الطلاق يرى أن الاستثناء لا ينعقد مع التعليق لا ينعقد مع التعليق فيبقى على عليه ان دخلت دار فلان فأنت طالق إن شاء الله ان دخلت دار فلان فأنت طالق إن شاء الله فيرى أن المشيئة هنا لا تستفيد أو شيئا وأن الثنية لا ينتفع بها فإذا دخل الدار فلان فهي طالب سواء عاد الاستثناء على الفعل دخلت أو عاد على الطلاق فهي تطلق عند ابن المقاسم فلا ينتفع بالثنيا في تعليق الطلاق ولا في العثق أيضا عنده عبيدي أحرار ان شاء الله ما ينتفع بالثنيا عنده هذا رأي من المقاسم أن الثنيا والاستثناء إنما هو هنا رافع لليمين فقط قصيا لا أن الاستثناء إنما هو رافع لايش للمكفره ولا يحل اليمين وابن ماجهون يرى ان الاستثناء ايش يحل اليمين من أصلها ما في يمين كانه ما في يمين عنده في الاناء هل اذا استثنى الشخص معه يكون موليا او لا يكون موليا خلاف بينهم فابن مقاسم يرى انه ايش ليس بي يرى انه مول نعم حسنتم يرى أنه مولن بهذا وابن المهاج شون يرى أنه لسي مولن لأنه قد انحل هذا اليمين بالاستثناء انحل الحلف بالاستثناء وابن القاسم لا يقول ما ينحل الحلف بالاستثناء أبدا لان يبقى على ما هو عليه وإنما الذي يرفع من الاستثناء كفارة إلي رجع ما ليك فارة أما اليمين يبقى على ما هو عليه إذا واصل فيكونوا موليا إذن فهذه المسلمة بنية على هذا الخلاب بينهم قال ابن القاسم يكون موليا وقال عبد الملك ابن الماجشون ليس بمول وهذا الخلاف ينبني على أصل وهو معرفة فائدة الاستثناء فرأى ابن القاسم أن الاستثناء لا يحل اليمين وإنما هو بدل من الكفارة أي أنه رافع الكفارة فقط ويكون بدلا منها ما عليه كفارة ورأى ابن الماجشون أنه يحلها وهو مذهب بقهاء الأمصار وهو الصحيح هذا مذهب فقهاء الأمصار يرون أن الاستثناء يحل اليمين ويرفع اليمين من أصلها لهذا لم يحدث فعلى هذا ليس بمولن لأنه يدل على عدم عزم على الإله قوله إن شاء الله يدل على عدم عزم على الإله فإذن هو مهو مولن هذا وله عازم عليه بدليل أنه قال إن شاء الله لو كان عازما ما أتى بالمشيئة وما علق هذا الإله بالمشيئة هذا مذهب فقهاء الأمصار لا يكون موليًا بهذا وهو مثل فقهاء لمصاره الصحيح لأنه يتبين به أنه غير عازم على الفعل ولهذه النكتة قال مالك إنه إذا أراد بقوله إن شاء الله معنى قوله تعالى ولا تقولن شيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ومورد مورد ومورد الأشياء كلها إلى المشيئة إلى مشيئة لا تعالى فلا تني إذا أراد أن الأمور ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى كل شيء بمشيئة الله فهذا لا ثني له لا ثني له في هذه الحالة فيكون موليا وإن أراد التعليق وإن أراد التعليق لا أن مولد الأشياء يرجع إلى المشيئة وإنما أراد التعليق فإنه يكون موليا يكون غير في هذه مولي واضح كلم مالك إذا أراد بقوله إن شاء الله أن مرد الأشياء كلها إلى المشيئة مرد الأشياء كلها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى بإن شاء الله فهذا يكون وإش؟ يكون مولياً وإذا أراد التعليق المستقبل المشيئة فلا يكون مولياً في هذه الحالة هذا مقصود مالك رحمه الله قال رحمه الله ولهذه النقطة قال مالك إنه إذا أراد بقونه إن شاء الله معنى قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله ومولد الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا تني له أي لستثنى له يقول على هذا موليا لأن الحال في الحقيقة كذلك إن مولد الأشياء كلها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا مستثنى وإن أراد أصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل, تنحل عنه إن أراد بهذا حل اليمين أي بقوله إن شاء الله وأراد التعليق فإنها تنحل عنه ولا يقوم بهذا موليا هذه مسألة مهمة إذا حلف على هذا الشيء مع التعليق في المشيئة إذا حلف بالله أن لا يطأها وقال إن شاء الله بعد ذلك فهل يكون موليا أو لا يكون موليا هذه مسألة خلافية مبنية على أي شيء هذه مسألة خلافية مبنية على أي شيء هل الاستثناء رافع الكفار فقط ام يحل اليمين خلاف بينهم فمنهم من قال استثناء انما يرفع الكفاره فقط أما يحل اليمين ما يحل اليمين فلهانك الاهم المقاس لانهم يكون مونيا مع قولي ان شاء الله ما ينفعوا ان شاء الله هذه الثنيه ما تنفع طيب وذهب من المجشون إلى أن الاستثناء يحل اليمين من أصلها كانه ما حلف يحل اليمين من اصله كانه ما حلف فعلى هذا اذا قال والله لا اطعك ان شاء الله اكثر من اربع اشهر لا يكونوا مولى لان ان شاء الله هذه تحل اليمين واذا قالا ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله تطلق ولا ما تطلق اذا قالا ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله اه ان اعاد ان شاء الله على الفعل دخلتي فان لا تطلق ان اعاد ان شاء الله على الفعل دخلتي ان, دخلتي إن شاء الله انت من أنت طالب؟ فإن عاده على الفعل لا تطلق وهذا قول. المنجسون وإن أعاده على الأول وأنت طالق فذهبوا إلى أن تطلق إلى أنها تطلق في هذه الحالة وهذا قول الحنابل أيضا إلى أنها تطلق لكن إن أعاده على الفعل إن خرجتي فأنت طالق إن شاء الله إن شاء الله فإن أعاده على دخلتي خرجتي هذا فلا تطلق في هذه الحالة عاد المشيئة والتعليق فان لا تطلق واما ابن قاسم يقول تطلق مطلقا أعاده على الفعل أو عاده على قول فانت طالب فانك تطلق والذي عليه أكثر انها لا تطلق الا إذا عاد عن الفعل هذا مذهب الملكية هذا مذهب المالكيه ويظن مذهب الحنابل طيب إذا قال انت طالق ان شاء الله انت طالق ما في اندخالتي لان قال انت طالق ان شاء الله تطلق لما تطلق المسألة التي تقدمت قبل هذا إن دخلت الدار فأنت طالق. إن خرجتي فأنت طالب إن شاء الله فهل تطلق أو لا تطلق فمنهم من فصل فقال ان أعاده على الفعل خرجتي دخلتي فلا تطلق وإن أعاده على الطلاق فهي تطلق وهذا لا ينفع عند بعضهم وهذا عليه الحنابل أيضا المسألة الثانية ما في دخلتي أو لخرجتي أنت طالق إن شاء الله تطلق يا عبد الرحمن أو لا تطلق أنت انت طالق ان شاء الله طيب ولا حتى على قول عبد الملك من وين هنا مم. لا لا بعيش عبد الملك هنا يختلف معاه انه هنا ما يختلف معه طهاد ما في يمين عندنا أنت طالق إن شاء الله ما حلف ولا شيء هذاك يمين تقدم لأن ما في يمين أنت طالق إن شاء الله ما حلف ولا شيء ها عنده تطلق عمر يقول ومن يخالفه لا تطلق المشيئة طيب الأخ يقول لا تطلق لأنه علق بالمشيئة ومن يقول غير هذا ممم كلها قال لأهل العلم هذه القول بأنها تطلق والقول بأنها لا تطلق وهناك قول بالتوقف عند أحمد وصحيح ماذا بينه شيخ الإسلام من التفصيل لو تفصيل جميل جدا فإن أراد بهذا التعليق إن أراد به التحقيق والتأكيد فأنت طالق بمشيئة الله أنت طالق بمشيئة الله فهذه تطلق وإن أراد به التعليق المستقبل فلا تطلق هذا القول الشيخ الإسلام رحمه الله إن أراد بالمشيئة تحقيق أن تطالق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهي طالب تكون طالقا وإن أراد بالتعليق هذا بالمشيئة أراد أو إن أراد بقوله ان شاء الله التعليق في المستقبل للتحقيق والتأكيد للتحقيق والتأكيد فإنها لا تطلق في هذه الحالة إذا قال لها أنت طالب إن شاء الله على هذا التفصيل إن أراد بالتعليق التحقيق والتأكيد أنت طالق من مشيئة الله فتكون وإيش طالقا وإن أراد به التعليق المستقبل بهذا الاستثناء بهذه الثنية ان أراد به التعليق المستقبل إن شاء الله فلا تطلق نقر كلامه رحمه الله من مجموع فتاة قالوا لو قال لمرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيئان يراد به إقاع الطلاق تاره ويراد به منع إقاعه تاره فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله وقد شاء الله الطلاق حين أتى في التطبيق فيقع وإن كان قد علق لألا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا فإنه حينئذ إن شاء الله أن تطلق واضح فإن أراد بقوله إن شاء الله مرادف بمشيئة لا وأراد بذلك التحقيق والتأكيد فتكون طانقا. وإن أراد التعليق بمشيئة أو بشيء يحصل بعد فإنها لا تطلق في هذا الحال حتى يوقع الطلاق فإن قال أنت طالق بعد ذلك من غير استثناء فإن الله قد شاء هذا فإن الله قد شاء هذا وأما بذلك المتقدم فهذا لا يقال إنه وقع الطلاق أنت طالق إن شاء الله أن أراد التعليق لكن يقع الطلاق ان أتى به مرة ثانية مغير تعليق وقال أنت طالق فهنا قد وقعت المشيئة وقد شاء الله الطلاق فتطلق في هذه الحالة هذا التفصيل اختاره العزيمين أيضا اختاره غيره من أهل العلم أنها لا تطلق إلا بهذا التفصيل فإن أراد التحقيق والتأكيد وكأنه قال أنت طالق مشيئة الله فهذه تكون طالب وإن أراد التعليق في المستقبل فإنها لا تطلق بهذا حتى يوقع الطلاق مرة ثانية فإن أوقع الطلاق مرة ثانية من غير التعليق فتكون طالب في هذه الحالة والله أعلم مجموع فتاة 44 هم يختلفون جدا في هذه المسائل وهي تقع موجودة في الناس هذه المسائل موجودة ولكن سيما خرجتي فأنت طالب وبعضهم يقول ان شاء الله وبعضهم يقول, يقول ما يقول ان شاء الله فالذي ما يقول ان شاء الله ان خرجتي فانت طالق فانها ان خرجت الطلاق عند جماهير اهل العلم يقع الطلاق عند جماهير اهل العلم يرى انه اذا قصد التهديد وهكذا جماعه من المعاصرين من ماز وغيره يرون انه اذا قصد التهديد وما الطلاق ان خرجتي فانت طالق وهو يحبها ما يريد يطلق بس يهددها يعني قدها سودت بالمرارة كثيرا ويريد أن يزيرها من كثرة الخروج إن خرجت فأنت طالب فقال إن أراد التهديد فإنه لا يقع لا يقع الطلاق وإن نوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليه في هذه الحالة هذا حتى الشيخ هحمد إليه مثل التعليق الطلاق فإن أراد به التهديد ولم ينعوا الطلاق فلا يقع وإن أراد به الطلاق ونوى الطلاق فإنه يقع عليه واحدة وتحسب واحد عليه في هذه الحالة وأما مع التعليق المشيئة ان خرجت فأنت طالق ان شاء الله إن أعاد على الفعل الخروج فيقع ولا إشكال في هذا قصي لا يقع إن أعاده على الفعل إن شاء الله لا يقع أبن الغاسرة يرى أنه يقع وإن أعاده على الطلاق فإن كثير من أهل العلم يرون أنه يقع أبن أعاده على الطلاق لكن ما في ستثرة إن خرجت فأنت طالق فهذا أيضا فيه خلاف وإن الأئمة الأربع والجمهور أهل العلم عندهم هذا طلاق إن خرجت إن خرجت فهو طلاق يقع عليه ويحسب عليه ولكن شيخ الإسلام وبعض المعاصلين يرون التفصيل في هذا فيقولون إن هو وهذا يحصل ينوي التهديد لا شك أن هذا يحصل عند الناس إن هو بقول إن خرجتي فأنت طالق فلا يتحسب عليه وعليه كفارة يمين لأن هذا يجرى مجرى اليمين إذا خرجت يجرى مجرى اليمين إذا خرجت فعليه كفارة يمين وإنه والطلاق فإنها تطلق تطلق في هذه الحالة إلى هنا أجهاء الوقت